I'm uh -oh. uh -oh. ذِ رِزْمانَ الْعِوَادِ وَأَيْنَمَا بِهِ بَلْدَةٌ مَّيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ كَذَبَتْ فينا بالخلق الأول في لبس من خلق Ja. Amen. Mm -hmm. لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ الْمِلْعَامِيدْ مَا ابْدَلَ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا عَرَبَ وَلَا مِنَ العبيد مَا ابْدَلَ مسيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب خفيد من خشي الرحمن بالغير ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من نوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس والقبال Mooi. Ja, ja, ja. ja, ja.